شبكة مزامير آل داود تقدر تروى حكايات كذلك وأباطل عن شخصية مشهورة فكيش لما أعرفها هذه الشخصية كل واحد منكم سيستغرب إلا قلت لها الشخصية وهي شخصية جوحة أقع الروايات القصص والرسوم على جوحة جوحة, جوحة. فلا يعرف في الأساطير ولا يعرف في التاريخ ولا يعرف في الأذهان إلا بشخصية كثيرة عش الفكاهة والمزاح والعبث وإلى آخره ألا تعلمون أن جحا كان رحمه الله تعالى من سادات التابعين واسبه دجين بن ثابت الفزاري وكنيته أبو الغصن وقد ترجم له الحافظ الزهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال قال رحمه الله كان جحا وكنيته أبو الغصن وهو دجين بن ثابت الفزاري من خيار التابعين وساداتهم وكانت أمه تخدم الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه قال وغالب ما يروى عنه فإنه باطل وكذب وقد اشتغل رحمه الله يعني أبو الغصوة وجحة بسماع الحديث من بعض الصحابة الذين أدركهم رحمه الله تعالى وكان يغلب عليه حسن الخلق وصفاء السريرة احنا تنضو اقتمجت شي حكاية اعطيها الجحة اعطيها الجحة قال السلطي فلا ينبغي ان نسخر به وان نضحك من رواياته فانها ملفقة عليه رحمه الله ورضي عنه اذا جحة جكون هو ابو الغصم واسمه دجين بن ثابت الفزاري وأدرك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمه كانت حاجمة لأنس بن مالك رضي الله عنه